من يرعمل و ل ه ا ياخلي ليش القطره سارد على ليس كره حليتنا و و ا ه فقلبي دود وقت م ت ك ر ومن فرقاتك معسول どういうこと ح ا م حسين البار نسيم من بكر تعطل ح م د بالبكره يا ش و ك الميزان نسي الى شاهيل ف ه ا رابح وهات غاسلي بحبوك تعدى العمد ب ا ل ب ك ر ة يا شوكه ا ل م ي ز ا ن ن س ي إ ل ى شاهين ف ه ت رابح وحت ن ا ي ر محبوب بنفرق السكان والوعد يوم ارفق ش راسي س ع ت بسرح ل ت ق و ل غباب في البال ب ج ي ب حب النور في حب واقفين ا ش ك بمقدور ピハピの呪いを浴びていですけ قاتل ف ي ز ع ل ا ن الشيبه بدنا شوف شئ مني محد قسرح والجود والاحسان وعند احملهم فنكي نحو ذؤادي وجنون ده احمي ن و م في ن ت ي نحو ذوق عادي وجنون